ثلاثة عشر استمع إلى العبارات ثم أعدها واكتبها في دفترك واي فاي الطابعة صندوق الحاسوب الشاشة جهاز التحكم المودم الفأر لوحة المفاتيح مكبر الصوت